أ م خير أ م سته ع ظ ي م ة منها ما فيش كتير أ م نهر ة ط ا وتضحيط كبير أ م ي مهما ابوس ت ي د ي ه ا واشيلها واجر العمر ي بيها صعبه اسد ديوني ليها معاها للنفس ا ل أ خ ي ر واروق وما ابعد ي انا احس ان انا م خ ل و ق ب ن س ا همي ب ن ظ ر ا ن ن ا و ه د كل الكون عشانا لو لمحتي د م ع في ع ي ن ا او في يوم ماسها مخلوق う